ثمانية استمع إلى العبارات والجمل ثم أعدها واكتبها في دفترك الآن هو يشعر بالسعادة الآن أمس هو شعر بالحزن أمس أمس هو ما شعر بالحزن أمس كل صباح هو يشعر بالسعادة كل صباح كل يوم هو يشعر بالمسؤولية كل يوم مرة في الأسبوع هو يشعر بالصداع مرة في الأسبوع تقريبا